فذلك نجزيه جهنم، كذلك نجزي الظالمين، أَوَلَمْ يَرَ الَّذينَ كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون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 وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدة فَإِمَّا تَفَهَّمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون